لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين ويا أدمس أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوَاسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُلِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَ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 وناداهما ربهما ألمأنحكما عن تلكما الشجرة وأقل لكم وأقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين.